بسم الله الرحمن الرحيم أنف لامر تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبل له من الرسل اذ قال يوسف لابيه يا ابي 11-إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين 12-قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا انَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آل واتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عظيم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين اذ قالوا ليوسف وأخوه أحبه إلى أبينا منا ونحن عصبه إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف لا تقتلوا يوسف سوف والقوا في غيابه الجب يلتقط بعض سيارته ان كنتم فاعلين قالوا يا ابانا ما لنا لا تامننا على يوسف واننا له لنا 124-أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون 125-قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه قالوا لئن أكلوا الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوا في ضيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وَجَاءُوا أَبَا هُمْ عِشَاءً يَبَكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبَنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْدَ وَمَا أَنْفَرْ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَا قَمِرُ صِبِي بِذَمٍ كَذِبًا قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبَرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ نُشُن وَجَاءَت سَيَارَةٌ فَأَوْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَ دَلْوَ فَأَدْلَ دَلْوَهُ قَالَ يَا مُشْرَا هَذَا غُلَام وَأَنْسَرُوا بِضَاعَتَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ اشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراهم من مصر لمرأتي اكرمي مسواه عسى انفعنا عسى ان يَذْكُرُونَ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ مُظَالِمٌ عَلَى أَمْرِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا مَوْعِظَةٌ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَظَلَّتْ قَتَلَ الأَبْوَابُ وَظَلَّتِ الأَبْوَابُ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ الله بي أحسن مثواي إنه لا يسلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أروا برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء وَإِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ وَاسْتَبَقَ الْغَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَامِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوْرٍ او عذاب الأمين قال هي راودتني عن نفسي وشيد شائد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصلقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من وَمِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ يُوسُفُ أَرْضَعْ عَنْ هَذَا وَاسْتَوْفِرِي لِمَنْ بِكِ إِنَّ كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراوذ فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال لَمَّا سَمِعَ الْبَشَرُ مَكْرَهُمْ نَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ وَاعْتَزَدَتْ لَنَا وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمْ نَسْكِينًا وَقَالَتْ يَخْرُجُ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرَهُ وَقَطَّعَ أَيْدِيَهُ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ الشيء ولا قدر وافتوعا النفس فاستعصم ولا الا لم يفعل ما امره ليسجنن ولا يكون من الصامدين قال رب السجن احب الي مما يدعونني الي واين يَصْرِفْ عَنِّي كَيْدُهُمْ إِنَّ أَصْلُ إِلَيْهِمْ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَنَا رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْ كَيْدِهِمْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ لا يسجنن انه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال احدهما انني اضاني اعصى قمر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 فَكُمَا بِتَأْوِيلِ قَمَلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكَ مَا مِنْ مَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَوَلَّتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هم كَافِرُونَ وَاتَّبَعْتُ ملة آبات <تحكى> <تحكى> اِذَا رَأَيْنَا وَأِسْهَاقَ يَعْقُبُ <وإعقوب> مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ صَفْوِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا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 صاحب السجن أما أحدكما فيسكي ربه خمرا وأما الآخر فيصبب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منه منيع عند ربك فانساوس الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن يطمعس وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف يَقُولُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعٌ بُلَاتٌ خُضْرٌ وَأُخَرُ يَابِسَاتٌ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي في رُؤْيَايَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ والرؤى احلام وما نحن بتكوين الاحلام بعالم وقال الذين جاء منهما والذكر بعد امه انا انبئكم بتاويله فاوسلون يونس اوف ان هو الصيق افتنا في سبع بقرات ثمان ياكلهن سبع عجاف ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات لعلي لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَمًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ كُلَّمَا قَدَّمْتُمْ لَنَا إِلَّا قَلِيلًا إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاصٌ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُونِي بِفَلَمَّا سُلُ قَالَ بُ جِع إِلَ رَبِّكَ فَسأَلغُ مَا ذَالُ مِ السّوةَِِّي قََّّعْنَأَدبُ إِ مَبّ بِكَدِهِ الن مِي قال ما خطبتن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن نَأْتِ وَأَكْتُبُ عَن نَفْسِي وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَنْقُضُ كَيْدَ الْخَائِنِ ربي إِنَّ رَبِّي إِنَّنِي مَغْفِرٌ رَحِيم وَقَالَ الْمَلِكُ كُنْ لِي اسْتَخْلَصْ نَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِين قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ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 قولي باخِ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُشْرِكُ كَيْلا وَأَنَا خَيْرٌ مُنْزِلٍ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْن لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تُقْرَبُونِ قال سنعاود عنه ابا و انا لفاعلون وقال للفبيان يجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها اذا قاله الى لَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ آبَائِهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا قَالُوا يَا أَبَانَا بُنِيَ عِنْدَنَا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَنَكَّاً وَإِنَّهُمْ لَظَالِمُونَ وَلَهَا الْأَمَانُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُمْ عَلَى أَخِيكُمْ مِنْ قَم فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظٌ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَلَمَّا فتحوا متاعهم وجدوا بطاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بطاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا 121-فض أخانا ونزداد كيل بعيد ذلك كيل يسير 122-قال لن أرسله معكم حتى أَنْتَ تَحْتُونُ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَنَّ بِهِ إِلَّا أَن يُحَاقَ بِكُم فَلَمَّا آتَوْا مَوْثِقًا قَالَ اللَّهُ عَلِمَ مَا نَقُولُ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 عليه تعكلت عليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا الا حاجه 129-والسي عقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمنا ولكن أكثر الناس لا يعلمون 120-ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال انا اخوك فلا تبت اسمكو يعملون فلما جهزوا بجهزهم جعل السقايه جعل السقايه في رحل لاخيس ما امن مؤذن ثم اذن مؤذن ايتها العير ان 121-قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفتدون 122-قالوا نفتد صواع الملك ولمن جاء به حلم بعير وأنا به زعيم 123-قالوا تالله لقد علمتم ما جئ لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا مُنْسَرِكِينَ قَالُوا فَمَا إن قالوا من جَزَاءُ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا قَالُوا جَزَاءُ جُوعٍ مُوجَدٌ فِي كان جزي الظالمين فبدا بأوعيته قبل اوعاء اخيه ثم استخرجنا العلاء اخيه كذلك كدنا يوسف ما كان ليأخذ أخاذ فيه الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من مشاء وفوق كل ذي علم عليم فقد سرط أخله من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له قال أنتم شرم مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فاخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا موتا اليمون فلما استيأسوا من خلصون ديا قال كثيرهم الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا قد عليكم موثقا 114. ومن قبل مَا فردتم في يوسف فَلَن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين 115. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وَمَا شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أن سُقُنَ انظُر فَصَبْرٌ جَمِيل عَسَى الله أَنْ يأتِيَنِي بِجَمِيعا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيم وَتَوَلَّى عَنْهُ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَمَا يَظُنُّ عَيْنَا وَمِنْ يَوْمٍ وَقْتَ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَرِيب قَالُوا تَعَالَي تَفْتَأُ تَنْثُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرِضًا حَتَّى تَكُونَ حَرِضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قال إنما وحسني إلى الله وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ يَا بَنِي يَعْقُوبَ فَاتَّقُوا رَبَّكُمْ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الكافرون. 121- ولما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا, وجئنا ببضاعة مسجات فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قَالَ أَلَمْ تَعْلَمُوا مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ إن أَنْتُمْ جَاهِلُونَ قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّ ويشكر فان الله لا يضيع اجر المحسنين قالوا تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا خاطئين قال لا تسريا عليكم اليوم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقبيصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا واكتوني لأهلكم أجمعين ولما 119. فلما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون 110. قالوا تغلعي إنك لفي ضلالك القديم 111. فلما أنجا يشير القام على وجهي فوت الدمع صيرا قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا ا ما نستغفر لنا ذنوبنا اننا كنا خاطئين 121-لوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم 122-فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه أبوي فلما دخلوا على يوسف آوى إليه ابي و قال ادخلوا وقال ادخلوا يصلى ان شاء الله امين و رفع ابويه على النار وشو له سجدا وَخَرُّ لَهُ سَجَّدُوا وَقَالَ يَا أُمَّتِي هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَا يَا مَنْ قَذَلَ قَدْ جَعَلَ مَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ البدل وجاء بكم من بعد أن نزغ السيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم بِقَدْ اتَيْتَ جَري مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ سَوَّطْرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَمْ تُوَلِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَسَّنِي 129-والحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمقرون وما أكثر الناس ولو 121-وما تسألهم عليه من أدو إن هو إلا ذكر للعالمين 122-وكأي من آية في السماوات والأرض وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشرفون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو 111-أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون 112-قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذي 124-لداظ الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون 125-حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا, جاءهم نصرنا فلجي من نشاء اي يرد بأسنا عن القوم لقد كان في قصص عبوة لئالبا ما كان حديثا يختلا ما كان حديثا يختض ولكن تستين الذي بين لديه ووتصلة كل شيء وتصلة كل شيء وأ ورحمةة المقوم